ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم وسفيان الثوري كان يقول لا اعتد بما ظهر من عملي وكانوا يسترون أنفسهم واليوم ثياب القوم تشهرهم وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه ويقول كانت الشهرة في التطويل واليوم الشهرة في التقصير فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل عليه ويخرج لللقاط وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده ومعروف يلتقط النوى، واليوم صارت الرياسات أكثر من كل حاجه وما تتمكن الرياسات حتى تتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الخالق فحينئذ تطلب الرياسه على أهل الدنيا ولقد رأيت من الناس عجبا حتى من يتزيى بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك وإن راني أنبسط بتبسم من نقصت من عينه فقلت فوا عجبا هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه لا جرم والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق فكم ممن يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا وإياكم ومن الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظه السلف نوم،